إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جمعت الإنس والجن على أي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 إنه كان بعباده خبيراً